بيت شلوة يسموهم شلوة ايه شلوة عندهم مكان كبير في السوق الكبير ذهب وكذا عندهم يعني ثراهم ايه فيها في نجف ناس ابوكوك وانت واعي وفيها أبدال <تصفيق> فيها أبدال واقع سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في أن من لم يتمكن من استعلام القبلة لا بعلم ولا بعلمي ولا بتحري فقد افتى المشهور في حقه بان وظيفته الصلاه الى اربع جهات هذا في سعه الوقت Wa' emma fijrdirki hi, għaw, adem jittamakkuni hi minna' Fahel, jakte bi salati nwahide, emm jekti bima' jittamakken minal muhtamalat وقد بنا سيدنا قدس سره تحقيق هذا المطلب على الكبرى المذكورة في الأصول وهي أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. هل يسقط العلم الاجمالي عن المنجزيه راسا ام يسقط وجوب الموافقه القطعيه وتبقى منجزيته لما يتمكنوا من المحتملات الباقيه وقد ذكرنا سابقا في بيان هذه الكبرى الاصوليه ان الاضطرار تاره يكون لمعين وتاره يكون لطرف لا بعيد وقلنا اذا كان الاضطرار لطرف معين فان العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية راسا لأنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير ولكن ينبغي التفصيل كما فصل الأعلام بين ان يكون الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي او مقارنا له فهنا يسقط العلم الاجمالي عن المنجزيه راسا كما لو اضطر لشرب الماء ثم علم اجمالا بنجاسة إما في الماء أو في اللبان فالعلم الإجمالي هنا لا أثر له Idelei sa' ilman men bietak ala kulli ta' kdir. Wamma, la' walima iġmalen, bina' ġa' satin fil-ben, għaw fil-ina. Wada' de. تنجز العلم الإجمالي في حقه حصل له عطش شديد فاضطر لشرب الماء فإن هذا لا يزيل منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر بل هو بحسب تعبير بعض الأعلام من العلم الإجمالي بالتكليف المرداد بين الفرد القصير والفرد الطويل إذ لو كانت النجاسات فيما اضطر إليه ألا وهو الماء فإن التكليف بفرد قصير ولو كانت النجاس في غيره فإن التنجز بفرد طويل يعني باق والعلم الإجمالي المتعلق بالتكليف بالفرد الاعام من الفرد القصير والطويل شنو؟ منجزون وباق على المنجزيه إذن ففي فرض الاضطرار إلى معين يفصل بين كون الاضطرار سابقا او مقارنا للعلم الاجمالي فيمنع منجزيته وبين كون الاضطرار لاحقا للعلم الاجمالي فلا يمنع منجزيته ولو أردنا تطبيقه على محل الكلام وهو العلم الإجمالي بوجود الكعبة في الجهات الأرباع فتارتان يحصل له هذا العلم الإجمالي بفترة ثم يضطر لترك بعض الجهات فهو اضطرار لاحق للعلم الإجمالي لا يلغي منجزيته وتارة نفترض انه هو مضطر لترك الصلاة الى جهة الشرق والشمال لمنع الظالم من ذلك وفي طول اضطراره او مقارنا لاضطراره حصل له علم اجمالي بان الكعبه في إحدى الجهات الاربعه ففي مثل هذا الفرض لا يكون العلم الاجمالي منجزان هذا في فرض الاضطرار الى معين واما في فرض الاضطرار لغير المعين كما لو اضطر لشرب واحد من المائعين اللذين يعلم بنجاسه احدهما او اضطر لترك الصلاه الى جهه من الجهات التي يعلم بوجود الكعبه في احداها ففي مثل هذا الفارض لا يفرق بين سبق الاضطرار ولحوقه بل يقع البحث حتى مع فرض كون الاضطرار لا لاحقا في ان العلم الاجمالي ساقط عن المنجزيه راسان او منجز للباقي مما لم يدفع به اضطراره وذكرنا في الدرس السابق أن البحث تارة على مسلك العليام وتارة على مسلك الاقتضاء وقد مر البحث في مسلك العليام والكلام فعلان بناءان على مسلك الاقتضاء الذي هو مسلك سيدنا قدس سره وهو المسلك الصحيح في أن العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وإنما هو مجرد مقتضي فعلى هذا المسلك لو اضطر المكلف لترك بعض الجهات فهل يبقى العلم منجزان في الجهات الأخرى أم لا؟ ذكر الاعلام ومنهم سيدنا قدس سره ان العلم يبقى منجاز وذلك بحسب صياغه سيد المنتقى قدس سره ان الترخيص في ترك بعض الاطراف اما ترخيص واقعي واما ترخيص عقلي واما ترخيص ظاهري وعلى جميع الصور لا منافاة بين الترخيص وبين منجزية العلم الإجمالي بيان ذلك إذا افترضنا أن الترخيص شنوه واقعيون أي أن الطريق الطرف الذي يدفع به المكلف اضطراره شنو حلال واقعا حلال بلال فإن حليته لا تنافي أن العلم الإجمالية بحرمتي شرب النجسي علم بتكليف فعلي فان فعليته لا تزول بترخيص الشارع واقعا في ارتكاب ما يدفع به المكلف طراره والسر في ذلك أن المصادمه بين فعلية الحرماء وبين الترخيص إنما تتحقق لو انصب الترخيص على مصب الحرمة نفسها فحينئذ يقال اذا كان نفس ما هو الحرام واقعا هو مصب الترخيص فلا يعقل ان تكون الحرمه فعليه مع الترخيص الواقعي في الارتكاب كما ذكرناه في فرض الاضطرار إلى معين إذا كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي فهنا يقال إذا اضطر لشرب الماء حينما علمه بنجاسه الماء او اللبان فيقال شرب الماء بعنوانه شنو حلال اما واق إما من الاول او لاجل الاضطرار فان كان النجيس هو اللبان فحرمه النجس ما زالت فعليه وإن كان النجس هو الماء فلا يعقل أن تكون الحرمه فعلية بعد الترخيص فيه بعنوانه أما إذا افترضنا أن الشارع قال بما أنك أيها المكلف المسكين المستجين مضطر لشرب احدهما لا احدهما بعينه فانت مرخص في ارتكاب الجامع وهو احدهما فهذا لا ينافي فعليه الحرمه الواقعيه لما لان ما هو المحرم وهو شرب النجس ليس مضطرا اليه وما هو المضطر اليه وهو الجامع اي عنوان احدهما ليس هو المحرام ولذلك لو انكشف له ان النجس هو شنو اللبن لما دفع به اضطراره وانما دفع اضطراره بالماء مما يكشف عن أن مصب الحرمة غير مصب الترخيص فمصب الترخيص أحدهما يعني الجامع لأنه هو المضطر إليه ومصب الحرمة الأحد المعين فما هو المحرم هو الأحد المعين في علم الله وهو ليس مضطرا إليه لأنه مضطر للجامع وما هو المضطر إليه وهو الجامع ليس هو المحرم لأن المحرم أحد معين فمجرد الترخيص الواقعي فيه قول فيما يدفع به الاضطرار ترخيص في الجامعة لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية ما شاء الله بل قال المحقق شيخ المحققين المحقق نائيني قدس سره أن حرمة شرب النجيس كما في أجود التقريرات مشروطة بأن لا يدفع الطراره بما هو نجس لانه مضطر إلى أن يشرب أحدهما فحرمة شرب النجس مشروطة بأن لا يدفع الطراره بشنوه بشر من النجس نفسه وحين نتساءل هل ان هذا الشرط من قبيل الشرط المتاخر او من قبيل الشرط المقارن فان قلنا انه من قبيل الشرط المتاخر ورد الاشكال حيث يقال متى مختار الماء لدفع اضطراره فبمجرد أن يعمل عضلاته في شنو شرب الماء وكان النجس هو الماء فإن هذا يكشف عن حليته من أول الأمر لا من حين تناوله هذا معنى الشرط المتأخر فبناء على تصوير ذلك بنحو الشرط المتأخر يأتي الإشكال ليش لأن النجيس إذا دفع به اضطراره فهو حلال من الأول وإذا كان حلالا من الأول إذن الحرمة أي حرمة شرب النجس ليست فعلية على كل تقدير بل هي فعلية إن دفع اضطراره بغير النجس وليست فعلية من الأول إن دفع اضطراره بالنجس فهذا معنى اشتراط فعليه الحرمه بان لا يدفع اضطراره بالنجس على نحو الشرط المتاخر أما اذا قلنا بان هذا من قبيل الشرط المقارن اي ان حرمه شرب النجيس فعليه ومتنجزاه وتحير هذا المسكين المستكين في دفع اضطراره بشنو باي منهما ولكن لشقاوته ها؟ شقاوته ها؟ لسوء حظه دفع اضطراره بشرب الماء الذي هو نجس واقع، فهنا حين تناوله له ارتفعت حرمته لا ان تناوله كشف حليته من اول الامر فعلى هذا الاساس لم تنصب لم ينصب بالترخيص على مصب الحرم من أول الأمر كي ينافي فعليتها فلأجل ذلك ذهب المحقق النائين إلى أنه حتى لو قلنا وسلمنا بان دفع الاضطرار بشرب النجسي يوجب حليته واقعا فإن هذه الحليه على نحو الشرط المقارن لا على نحو الشرط المتاخر فلا تنافي فعلية الحرمة قبل هذا التناول فالنتيجة كل هالكلمات فيها تأمل إذا نحن من باب بيان المطلعن فالنتيجة أنه على القول بالاقتضاء والتزام كون الترخيص واقعيا مع ذلك لا يوجب ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي للطرف الآخر لأن فعلية الحرمة باقيتون وأما إذا افترضنا أن الترخيص عقلي فالترخيص العقلي إنما يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية لا مع أصل فعلية الحرمة لأن العقل يقرر أن المكلف مرخص له فيه احد الطرفين بمقدار ما يدفع به اضطراره وهذا يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين لكنه لا يتنافى مع اصل المنجزية وهي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة قطعيه فلا بد من الاجتناب عن الطرف الاخر اخر واما اذا كان الترخيص ظاهريا فهنا مربض الفرس حيث قال شيخ المحققين النائيني قدس سره بأن الترخيص في الواقع ظاهري وليس شرعيين عفوا وليس واقعيين والسر في ذلك أن العلة الأخيرة أو الجزء الأخير من علة الترخيص هو الجهل وليس الاضطرار بدليل ان المكلف لو كان عالم بما هو النجيس لما اختاره لدفع اضطراره بل دفع اضطراره بغير النجيس فهذا شاهد على ان الجزء الاخير من سبب العله هو جهل المكلف وكل ترخيص يبتني على الجهل فهو ترخيص ظاهريون فالترخيص لا محال ظاهري لا واقعيون وقد شيدنا في الاصول ان الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي على نحو الترخيص ظاهري لا ينافي شنو منجزية, منجزيه العلم الاجمالي وفعليه الحكم الواقعي لانه لم يتصرف في الواقع وانما تصرف في مرحله الظاهر والتصرف في مرحله الظاهر لا ينافي فعليه الحرمه الواقعيه ومقتضى فعليتها بقاء Munajjiziyyee Fi الطرف Al Akhar MashaAllah MashaAllah Fa'in Qolet Ya seydana Iza Kanat Tarkhiis Fi Ba'ad Al-Attraaf Zahiriyan فغاية ما يقتضيه العلم الاجمالي حرمه المخالفه القطعيه ويكفي في اجتناب المخالفه القطعيه ان يصلي الى جهه واحده وبذلك يتخلص من محذور المخالفه القطعيه ولا حاجه الى ان يصلي الى الجهات التي يتمكن منها فاذا افترضنا ان المكلف علم اجمالا بالكعبه بين جهات اربع لكنه لضيق الوقت لا يتمكن من الصلاه لاربع بل يتمكن من الصلاه لثلاث فاذا قلتم بان العلم الاجمالي كما قلتم في الاصول تسقط موافقته القطعيه لأجل الجاهل ولا عفوا وتحرم شنو مخالفته القطعية فيكفي في الفرار من المخالفة القطعية أن يصلي إلى جهتين ولا حاجة إلى أن يصلي إلى الجهات الثلاث فبناء على أن الترخيص ظاهري لا يمس الواقع أي أنه ترخيص لأجل الجاهل فغاية ما يترتب على ذلك حرمة المخالفة القطعية، لأنه يجب عليه الاتيان ببقية المحتملات كما أراد سيدنا قدس سره الوصول إليه. قلت المفروض أن عندنا. سببين للترخيص احدهما الترخيص لاجل دفع الاضطرار والا لو لم يكن مضطران لما شنو لما حصل هناك ترخيص والنوع الثاني من الترخيص هو الترخيص في أي جهة شاءها، وهذا النوع الثاني ناشئ عن الجهل، لا النوع الأول، فأصل الترخيص إنما هو ناشئ عن الاضطرار، إذ لو لم يضطر لما رخص له، ولو لاضيق الوقت لما رخص له إلا أن متعلق الترخيص حيث قيل له أنت مرخص في ترك الصلاة إلى الجهة التي تشاء من دون تعين فإن إطلاق الترخيص هو الناشئ عن الجاه فلأجل ذلك يقال بما ان اصل الترخيص ناشئ عن الاضطرار فمقتضى حكم العقل ان الضرورات تقدر بقدرها انه ان لم تتمكن من الموافقه القطعيه بالصلاه الى اربع جهات فإن مقتضى أن الضرورات تتقدر بقدرها التنزل إلى المرتبة التالية وهي الموافقة الظنية فإن لم تتمكن تنزلنا للمرتبة الثالثة وهي الموافقة الاحتمالية لا أنه بمجرد أن لا يتمكن من الموافقة القطعية تصل النوب لأن يصلي إلى أي جهتين فانه ما دام مبدأ الترخيص هو الاضطرار فمقتضى ذلك أن لا يكون الترخيص أوسع بمقدار ما يدفع به اضطراره والنتيجة أنه على مسلك الاقتضاء يقول سيدنا قدس سره انه لا تكفي الصلاه لاي جهه بل لابد أن ان ياتي بالمحتملات الباقيه التي يتمكنوا منها لكن ما في شيء ما في لكن ها ما في شيء ما فيه لكن, لكن بناء المساله على هذه الكبرى الاصوليه محل تامل والسر في ذلك ان محل كلامنا من موارد العلم التفصيلي بالتكليف لا من موارد العلم الاجمالي إذ المفروض ان المكلف علم تفصيلا بوجوب الصلاه الى الكعبه وهذا الحكم اصبح فعليا منجزا في حقه وانما حصل العلم الاجمالي في مقام الامتثال وان الكعبه الى أي جهتين وإلا فعالم التكليف معلوم تفصيلا، فهذا ليس من العلم الإجمالي بالتكليف مع الاضطرار بترك بعض أطراف، بل من العلم التفصيلي، وإذا كان موردا للعلم التفصيلي فمقتضاه. ان الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني ومقتضى الفراغ اليقيني الاتيان بجميع المحتملات فان لم يتمكن فلا بد عقلا من المرتبه التاليه لانه ينتقل الى المرتبه الدانيه وهي الموافقه الاحتماليه والسر في ذلك ان وجوب الفراغ اليقيني اما من باب حق الطاعه او من باب دفع الضرر المحتمل فان كان مقتضى حق الطاعه فان حق الطاعه للمولى يلزم المكلف بانه يقتصر في مقام الترخيص على مقدار ما اضطر اليه ويتنزل الى المرتبه التاليه وان كان السر هو دفع الضرر المحتمل فمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل او قضاء الفطره بدفع الضرر المحتمل ان يتصدى المكلف الى الصلاه الى جميع الجهات الى ان يحصل له العجز فلا بد ان يتصل ان يتصدى وأن يبادر الى الصلاه الى جميع الجهات الى ان يقع عليه العجز فيمنعه من المواصله فاذا ورد عليه العجز ومنعه عن المواصله يقال حين يحصل له القطع بالامن من العقوبه اما لانه صلى إلى الكعبة الواقعية وإما لأن ما لم يصلي إليه قد اضطر إلى تركه لا أن يتنزل إلى الموافقة احتمالية والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم Vandaag maandag is het Natlab